بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل الرابع والخمسون من التذكرة باب منه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من يأبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى وذكر ابن أبي الدنيا قال حدثنا محمد بن علي حدثنا أبو إسحاق ابن الأشعث قال سمعت فضيل بن عياض يقول سمعت ابن عياض يقول يؤتى بالدنيا يوم القيامة في صورة عجوز شمطاء زرقاء أن يهبها بادية مشوهة خلقتها فتشرف على الخلائق فيقال هل تعرفون هذه فيقولون نعوذ بالله من معرفة هذه فيقال هذه الدنيا التي تشاجرتم عليها بها قطعتم الأرحام وبها تحاسدتم وتباغضتم واغتربتم ثم تقذف في جهنم فتنادي أي رب أين أتباعي وأشيائي فيقول الله تعالى ألحقوا بها أتباعها وأشياعها في فالحاشية واحد متفق عليه البخاري ومسلم اثنان متفق عليه البخاري ومسلم طبعا الرقمان واحد واثنان هما من التسجيل السابق ثلاثة صحيح البخاري متابع باب ما جاء أن العرفاء في النار والعياذ بالله سبحانه وتعالى عن أبي داوود عن غالب القطان عن غالب القطان عن رجل عن أبيه عن جده الحديث وفيه أن أباه أرسله إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأنه قال إن أبي شيخ كبير وهو عارف الماء وأنه يسألك أم تجعل إليه العرافة بعد فقال إن العرافة حقه ولا بد للناس من عرفاء ولكن العرفاء في النار وفي الصحيح في قصة هوازن يرجع حتى يرفع إلينا عرفاءكم أمركم فصل قال علماؤنا العريف هنا القيم بأمر, الف... بأمر القديل والمحلة يلي أمورهم ويتعرف أخبارهم ويعرف الأمير منه أحوالهم وقوله العرافة حقه ويريد أن فيها مصلحة للناس ووفقا لهم ورفقا لهم ورفقا لهم ألا تراه يقول ولا بد للناس من عرفاء وقوله في النار معناه التحذير من الرئاسة والتأمر على الناس لما فيه من الفتنة والله سبحانه وتعالى أعلم باب منه أبو داود الطيالسي قال حدثنا هشام عن عباد بن أبي علي عن أبي حازم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ويل للأمناء ويل للعرفاء لا يتمنين أقوام يوم القيامة ان ذوائبهم كانت معلقه بالثريا يتذبذبون بين السماء والأرض وأنهم لم يلوا عملا باب لا يدخل الجنة صاحب مكس ولا قاطع رحم قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبعونها عوجا ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتدعونها عوجا نزلت في المكاسين والعشارين في قول بعض العلماء وقال الله سبحانه وتعالى فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الأرض وتقطعوا ارحامكم أولئك الذين لعنهم الله المسلم عن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لا يدخل الجنه قاطع قال ابن ابي عمر قال سفيان يعني قاطع رحم رواه البخاري ابو داود عن عقبه بن عامر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة صاحب مكس في الحاشية واحد ضعيف الاسناد أبو داود فيه من لم يعرف اثنان صحيح البخاري وأحمد ثلاثة حسن أبو داود الطيادسي قال الهيثمي في في مجنع الزوائد رجاله ثقات أربعة متفق عليه طبعا قوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يدخل الجنة صاحب مكس هذا رقمه وحاشيته ستأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى متابع فصل قال علماؤنا صاحب المكس هو الذي يعشر أموال الناس ويأخذ من التجار وال والمختلفين ما لا يجب عليهم إذا مروا به مكسم باسم العشر أو الزكاة وليس هو الساعد الذي يأخذ الصدقات والحق يأخذ الصدقات والحق الواجب للفقراء وقد قلنا إن التبديل إذا كان في الأعمال وليس في العقائد صاحبه في المشيئة في المشيئة وإن عذب فإنه يخرج بالشفاعة على ما تقدم وهكذا القول في أهل الكبائر المتوعد عليها بالنار واللعنة والعياذ بالله سبحانه وتعالى وهو أكرم الأكرمين يخرجون بالشفاعة إذا ارتكبوها على غير وجه الاستحلال باب ما جاء في أول الثلاثة يدخلون الجنة وأول الثلاثة يدخلون النار والعياذ بالله سبحانه وتعالى أبو بكر ابن أبي شيبة عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أول ثلاثة يدخلون الجنة الشهيد ورجل عفيف متعفف ذو عيال وعبد أحسن عباده ربه وأدى حق مواليه وأول ثلاثة يدخلون النار أمير متسلط وذو ثروة من مال لا يؤدي حقه وفقير فخور باب ما جاء في أول من تسعر بهم جهنم ولياد بالله سبحانه وتعالى المسلم عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول إن أول الناس إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد ف أتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهد قال كذبت ولكنك قاتلت لي قال فلان جريء فقد قيل ثم أمر فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك, ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى أوقي في النار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 ثم أمر فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ولياذ بالله ولياذ بالله ولياذ بالله سبحانه وتعالى خرجه أبو عيسى الترمذي بمعناه وقال في آخره ثم ضرب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على ركبتي فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق ويد أولئك الثلاثة أول خلق الله تساعر بهم النار يوم القيامة والعياذ بالله سبحانه وتعالى في الحاشية واحد حسن أبو داود اثنان ضعيف الاسناد ابن أبي شيبة وأحمد في سنده عامر العقيلي مجهول ثلاثة صحيح مسلم والترمذي وتابع باب في من يدخل الجنة بغير حساب مسلم عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب قالوا من هم يا رسول الله قال هم الذين لا يسترقون, لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون الترمذي عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين الفا لا حساب عليهم ولا عذاب مع كل ألف سبعون ألفا وثلاث حثيات من حثيات ربي قال الترمذي هذا حديث غريب وقد أخرجه ابن ماجة أيضا وخرجه أبو بكر من البزار من حديث أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفا مع كل واحد من السبعين ألفا سبعون ألفا وخرج أيضا هو وأبو عبد الله الحكيم الترمذي عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله أعطاني سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب قال فقال عمر يا رسول الله فهل استزدته قال استزدته فأعطاني مع كل من السبعين ألفا سبعين ألفا فقال عمر يا رسول الله فهل استزدته قال لقد استزدته فاعطاني هكذا وفتح أبو وهب يديه, أبو وهب يديه قال أبو وهب قال هشام هذا من الله لا يدرى ما عدده وخرج الترمذي الحكيم أيضا عن نافع أن أم قيس حدثته أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خرج آخذا بيدها في سكة من سكك المدينة حتى انتهى بها إلى بقيع الغرقض فقال يبعث منها هنا سبعون ألفا يوم القيامة في صورة القمر ليلة البدر يدخلون الجنة بغير حساب فقام رجل فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم فقام آخر فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة قال أبو عبد الله فهذا العدد من مقبرة واحدة فكيف بسائر مقابر أمته صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وانما قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ام انت منهم كانه راى فيه انه منهم والاخر لم يره بموضع ذلك فقال سبقك بها عكاشه وام قيس هي بنت محصن اخت عكاشه ابن محصن الاسدي في الحاشية واحد صحيح مسلم اثنان حسان الترمذي وابن ماجه ثلاثة ضعيف البزار كما في المجمع رجاله ثقات على ضعف ابي هلال الرواسبي اربعة حسان البزار كما في المجمع فيه القاسم فيه القاسم ابن مهران ذكره ابن حبان في الثقات وإخرجه الحكيم الترمذي في النوادر متابع قلت خرجه مسلم في صحيحه بمعناه فصل لا تظن أن من استرقى واكتبى لا يدخل الجنة بغير حساب فإن النبي صلى الله تبارك تعالى عليه وسلم عرقى نفسه وأمر, وامر بالرقى وكذلك كوى أصحابه نفسه فيما ذكر الطبري وغيره فمحمل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن رقى مخصوصة بدليل قول رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لآل عمرو بن حزم اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك وبذلك الكي الذي لا يوجد عنه غنى فمن فعله في محله وعلى شرطه لم يكن ذلك مكروها في حقه ولا منقصا له من فضله ويجوز يكون من السبعين الفا وقد كوى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نفسه فيما ذكره الطبري في كتاب آداب النفوس لا ذكره الحليمي في كتاب منهاج في الدين لا واختلفت الرواية في الكيء فروي أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اكتوى من الكلم الذي أصابه في وجهه يوم أحد وكوى سعد بن زرارة من الشوكة وكوى سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن وأبي بن كعب المخصوص بأنه أقرأ الأمة للقرآن وقد اكتفى عمران بن حسين وقطع رجله عروة بن الزبير فمن اعتقد أن هؤلاء إلى يصدقون أي يكون من السبين ألفا ففساد كلامه لا يخفى باب منه أخبرنا ابن رواح إجازة مقال حدثنا السلفي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى بن مردوي بن فورك بن جعفر قراءة عليه وأنا أسمع بأصبهان سنة إحدى وتسعين مئة قال أخبرنا أبو القاسم علي بن عمر بن إسحاق بن إبراهيم الأسد باذي الهمذاني قراءة عليه في شعبان سنة تسعين وأربعين قال أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن إسحاق بن السني الحافظ قال اخبرني ابو عبد الله الحسين بن محمد المطيقي قال حدثنا ابو بكر بن زنجوي قال حدثنا عثمان بن صالح قال حدثنا ابن لهيعة عن درواج عن ابي حجيرة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثلاثة يدخلون الجنة بغير حساب ورجل غسل ثوبه فلم يجد له خلفا ورجل لم ينصب على مستوقده بقدرين قط ورجل دعيا بشراب فلم يقل له أيهما تريد فلم يقل له أيهما تريد وقال ابن مسعود من احتفر بئرًا بفلات من الأرض إيمانا واحتسابا دخل الجنة بلا حساب في الحاشية واحد حسن الحكيم الترمذي في النوادر اثنان صحيح مسلم وأبو داود في الجامع الصغير للسيوطي ثلاثة ضعيف ذكره السيوطي في الجامع الصغير وعزاه لأبي الشيخ في الثواب وقال السيوطي ضعيف تابع باب منه ذكر أبو نعيم عن علي بن الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه قال إذا كان يوم القيامة نادى مناد أيكم أهل الفضل فيقوم ناس من الناس فيقال انطلقوا إلى الجنة فتتلقاهم الملائكة فيقولون إلى أين فيقولون إلى الجنة قالوا قبل الحساب قالوا نعم قالوا من أمتم قالوا أهل الفضل قالوا وما كان فضلكم قالوا كنا إذا جهل علينا حلمنا وإذا ظلمنا صبرنا وإذا أسي علينا غفرنا قالوا ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين ثم ينادي منادي ليقم أهل الصبر فيقوم ناس من الناس وهم قليل فيقال لهم امطلقوا إلى الجنة فتتلقاهم الملائكة فيقال لهم مثل ذلك فيقولون نحن أهل الصبر قالوا وما كان صبركم قالوا صبرنا أنفسنا على طاعة الله أو صبرنا أنفسنا على طاعة الله وصبرناها عما عاص الله قالوا ادخلوا الجنة فنعم أجل العاملين قال ثم ينادي مناد ليقم جيران الله فيقوم ناس من الناس وهم قليل فيقال لهم منطلقوا إلى الجنة فتتلقاهم الملائكة فيقال لهم مثل ذلك قالوا ولما جاورتم الله في داره, في داره قالوا كنا نتزاور في الله ونتجالس في الله ونتبادل في الله عز وجل قالوا ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين وذكر من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد ينادي منادم من تحت العرش عيد ينادي منادم من تحت بطنان العرش أين أهل المعرفة بالله أين أهل المعرفة بالله أين المحسنون قال فيقومون عنق من الناس حتى يقفوا بين يدي الله تعالى فيقول وهو أعلم بذلك من أنتم فيقولون نحن أهل المعرفة بك الذين عرفتنا إياك وجعلتنا أهلا لذلك فيقول صدقتم ثم يقول ما عليكم من سبيل ادخلوا الجنة برحمتي ثم تبسم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال لقد نجاهم الله من أهوال يوم القيامة قال أبو نعيم هذا طريق مرضي اللولة الحارث أولى الحارث بن منصور الوراق وكثرة وهمه ابن المبارك عن ابن عباس قال إذا كان يوم القيامة نادى مناد ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم ليقوم الحامدون لله ليقوم الحامدون لله تعالى على كل حال فيقومون فيسرحون إلى الجنة ثم ينادي ثانية ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم ليقوم الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ومما رزقناهم ينفقون قال فيقومون فيسرحون إلى الجنة قال ثم ينادي ثالثة ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم ليقوم الذين كانوا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله فيسرحون إلى الجنة في الحاشية واحد ضعيف الإسناد أبو نعيم فيه أبو حزة الثماكي ضعيف اثنان إسناده ضعيف جدا إن لم يكن موضوعا ابن الجوزي في العلل المتناهية ثلاثة سبق تخريج الحديث أتابع وروي أنه إذا كان يوم القيامة ناد مناد أين عبادي الذين أطاعوني وحفظوا عهدي بالغيب فيقومون كأن وجوههم البدر أو الكوكب الدري ركباننا لا نجائب من نور أزمتها من الياقوت الأحمر تطير بهم على رؤوس الخلائق حتى يقوموا بين يدي العرش فيقول الله لهم السلام على عبادي الذين اطاعوني وحفظوا عهدي بالغيب أنا اصطفيتكم وأنا أحببتكم وأنا اخترتكم اذهبوا فدخلوا الجنة بغير حساب فلا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون فيمرون على الصراط البرق الخاطف فيفتح لهم أبوابها ثم ان الخلائق في المحشر موقوفون فيقول بعضهم لبعض يا قوم أين فلان ابن فلان وذلك حين يسأل بعضهم بعضا فينادي مناد ان أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون باب منه ذكر الميانشي القرشي أبو جعفر أبو جعفر عمر بن حفص من حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال إذا كان يوم القيامة جاء أصحاب الحديث بأيديهم المحابر فيأمر الله تعالى جبريل أي يأتيهم فيسألهم من هم فيأتيهم فيسألهم فيقولون نحن أصحاب الحديث فيقول الله تعالى لهم ادخلوا الجنة قال ما كنتم تصلون على نبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وخرج عن ابن عمر عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال إذا كان يوم القيامة وضعت منابر من نور عليها قبال من در ثم ينادي مناد أين الفقهاء وإن الأئمة وإن المؤذنون اجلسوا على هذه فلا روع عليكم اليوم ولا حزن حتى يفرغ الله فيما بينه وبين العباد من الحساب وروا يزيد بن هارون عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن ابن أبي ليلى عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مسألة واحدة يتعلمها المؤمن خير له من عبادة سنة وخير له من عتق رقبة من ولد إسماعيل وإن طالب العلم والمرأة المطيعة لزوجها والولد البار وبوالديه يدخلون الجنة بغير حساب نقلته من الزيادات بعد الأربعين لإسماعيل بن عبد الغافر رحمه الله سبحانه وتعالى قال حدثنا يحيى عن الحسين بن علي حدثنا يزيد بن هارون فذكره في الحاشية واحد موضوع الخطيب في تاريخ بغداد والديلمي تنزيه الشريعة والموضوعات لابن الجوزي اثنان موضوع ابو نعيم في الهلية وحكم عليه ابن الجوزي في العلل المتناهية بالوضع وفي سنده اسماعيل بن يحيى كذاب ثلاثة ضعيف جدا كنس العمال وعزاه الرافعي في تاريخه متابع باب منه أبو نعيم, أبو نعيم عن قفابة عن أنس عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي مئة ألف فقال أبو بكر يا رسول الله زدنا قال وهكذا وأشار سليمان بن حرب بيده كذلك قال يا رسول الله زدنا فقال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه إن الله قادر أي يدخل الناس الجنة بحفنة واحدة فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق عمر هذا حديث غريب من حديث قتادة أنس تفرد به عن قتادة أبو هلال واسمه محمد بن سليم أرواسبي ثقة بصري فصل لا يحمل يا أخي شيء من هذا الحديث ولا الذي قبله ولا ما وقع في صحيح مسلم من قوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مخبرا عن الله سبحانه وتعالى كما تقدم فيقبض قبضة من النار على التجسيم وقد تقدم القول في هذا المعنى عند قوله ويطل السماوات بيمينه وإنما المعنى أن الله سبحانه وتعالى يخرج من النار خلقا كثيرا لا يأخذهم عد ولا يدخلون تحت حصر فيخرجون دفعته واحدة بغير شفاعة أحد ولا ترتيب خروج بل كما يلقي القابض الشيء المقبوض عليه في يده في مروة واحدة فعبر عن ذلك بالحفنة والحثوى فعلم ذلك وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أدمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لودهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين